موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار, واختلاف الليل والنهار لآيات منه للألمان فالذين ينبون الله يرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا ما تلنس بحانك فقنا عذابا ربنا أردنك من تدخل النار فقد أخزيته وما فلا إننا سمعنا منادي أن ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاجلنا ذنوبنا وكفو عنا سيئا ولا تفسنا يوم القيامة ولا يوم القيامة إنك ما تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا عن ناديه ينادي للإيمان أن نا سئاتنا وتوفنَا من الألم ربنا واتنا ما على ولا يوم إنك لا تخلف الميعاد فالذين هاجروا وانصروا من ديارهم واووا في سكن في في سبيلي وطاعن وقتلونا نكفرا عنهم سيئاتهم ونبشرهم جنات تكريم تحتها الأنهار I'm okay.